صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون ان على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر امانه عظيمه عجز عن حملها السماوات والارض والجبال ان الله تبارك وتعالى ان اودعنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وان من الامانات يا عباد الله التي حملنا الله اياها في هذه الدنيا امانه الولد كثيرون والله كثيرونهم من يعلمون ان الاولاد انهم من الله وسبب من اسباب السعاده غالبا واذا اردت اخي المسلم ان تعرف نعمه الله عليك بالولد فانظر الى من حرم هذه النعمه كيف يتمناها مشكلتنا اليوم مشكلتنا اليوم مع الاولاد انما هي في اداء شكر هذه النعمه صار كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد مغضونين في هذه النعمة أيما غبنا أيها الإخوة المؤمنون إن من أقسى الأشياء على نفس الأد أن يكون ولده عدوا له وسببا من أسباب تعاسته فينكد عليه عيشه وحياته قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم نعم قد يعذر الوالدان اذا تمرد عليهما احد اولادهما وهما لم يقصرا في شيء من ذلك لم يقصر في شيء مما اوجب الله تبارك وتعالى لان ذلك قد يكون ابتلاء وامتحانا من الله كما تمرد على نوح عليه السلام ولده فكفر ورفض الايمان ولكن مشكله ولكن مشكله كثير من المسلمين مشكله اكثر المسلمين اليوم انما هي ناتئه من تقصيرهم هم ومن تسريطهم فصاروا بغفلتهم وجهلهم لا يفكرون في انقاذ انفسهم ولا اولادهم ولا اهلهم والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ايها الاخوه المؤمنون الا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذا الصحيحين ايضا عن معقل ابن الساري رضي الله عنه ان عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ما من راع يسترعيه الله رعيه ثم لم يحفظها بنصحه الا لم يجد رائحه الجنه ايها الاخوه في الله يا اولياء امور الشباب والشبابه اخاطب فيكم ايمانكم بالله ورضاتكم بالله رب وج محمد صلى الله عليه وسلم نبيا اخاطب فيكم حبكم للاسلام ولاهل الاسلام انني لا اتحدث مع الاذاحيين ولا مع الذين لا يعبؤون باحسان الله ولا مع الذين لا يقيمون لمبادئ المروءه والشرف والذنا اولائك حسبهم قول الله والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مسوى لهم وحسبهم قول ربنا جل جلاله ذرهم يعكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل ما سوف يعلمون نعم إنني لا أخاطب أولئك ولكني أخاطب رجالا أعرف أنهم قصدوا بيوت الله حبا لله وعلى الغيب ورجاء جنة لم يرواها ولكنهم ساقهم إلى بيوت الله ايمان بالله حركهم لاجابه حي على الصلاه انني اخاطب رجالا يؤمنون بان هناك حياه بعد الموت وهناك يوما يسمى بيوم الحساب اخاطبكم ايها الاخوه المؤمنون لانكم انتم لا غيركم رجال الاسلام وانتم من يرجى منه الخير لامته ويبنى على سواعدكم صرح الاسلام باذن الله والله اني لمتفائل جدا لان تفتحوا قلوبكم قبل اذانكم لقبول الحق ولو كان مر و ان تستجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم اخي ولي الامر انه من السهل جدا ان تلقي المسؤوليه على غيرك و اني محدثك اليوم عن مسؤوليه نشترك فيها جميعا ولكنك انت صاحب المصيب الاكبر من هذه المسؤوليه ان التفريط العظيم ان التفريط العظيم اليوم من قبل كثير من الاباء والامهات صار المجتمع كله يلمس اثاره ففي اي مكان واي تجمع في الغالب تجد شبابا ضعيف العقيده في الله سافه الطموح ممسوخ المبادئ يفهم الحريه كما يفهمها الغربي الكافر لا كما يفهمها محمد صلى الله عليه وسلم تجد شبابا لا يفكر الا في تحقيق شهوته وباي وسيله كانت حقق تلك الشهوه باي وسيله ولو كان ذلك على حساب المسلمين كلهم ومثل هؤلاء الشباب مئات بل الالف من البنات المسلمات اللائي صرنا لا هم لهم الا تقليد الكاسرات ومتابعه اخر الصرخات والموضات ان كثيرا من هؤلاء الشباب والشابات انما يمنعهم من بعض الوقوع او من الوقوع فيما هو اعظم مما هم فيه والله لا يمنعهم الا وجودهم في هذا المجتمع الذي يعتبر من احسن المجتمعات على وجه الارض فكيف لو عاش هؤلاء الشباب والشابات في امثال المجتمعات الاباحيه التي لا تفرق بين حلال وحرام ولا بين اسلام وكفر ايها الاخوه المؤمنون هل نغطي رؤوسنا عن الحقائق هل نغلط انفسنا بانكار الواقع المعاش هل ننكر سقوط كثير من شباب الاسلام اليوم في وكر المخدرات حتى صاروا علامه على اسرهم وعلى والديهم بل ان المجتمع كله يزوق مرارتهم نعم هم لا يصلحون في وظيفه ولا في حمل فضلا عن كون ما ننتظر منهم اعزازا للاسلام واهله هل ننكر اي هدف امتلاء السجون بمدمنين المخدرات والمسكرات من الشباب الذين هم في عمر الزهور هم والله في اعماد الزهور يا ترى هل اش هؤلاء الشباب في بيوت الاسلاميه هل سربوا على خوف الله؟ هل سربوا على الصلاه في المساجد ام ان الامر غير ذلك؟ انه مع الاسف الشديد اكثر المسلمين اليوم يجهلون طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في التربيه. نعم، من منا لم يسمع حديث احفظ الله يحفظك. اين انتم ايها الاداء؟ اين انتم ايها المربون عن هذه الوصيه العظيمه؟ التي يوصيها رسولنا صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير يقول له يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ يعلمه على ان يخاف من الله لا يخاف من البشر احفظ الله يحفظ احفظ الله فتجد تجاهك اذا سالت فاسال الله اذا استعنت فاستعن بالله اعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت حلال يضروك لم يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف عبارات قصيره لكنها تعطي مجد ولاه كن عظيمه ايها الاولياء هل تعلمون ان تضيه الابناء والبنات على توافه الامور التي لا تفرق بين حلال وحرام ان هذه التربيه هي اللبنه الاولى لبناء الهيكل الموجود لدى كثير من جيل المخدرات والانحراف اليوم يا ترى كيف سينشا الشاب نشاه صالحه وقد راى وقد راى بعينه ابويه واسرته قد استبدلوا موازين الاسلام والمعايير الالهيه التي نصدها الله لعباده استبدلوها بموازين ارضيه داخليه تلزم الجلد والقوم والقبيله والوطن والمال والشرف والجاه والمنصب ولا يقيمون لمساله الدين وزنا فتخرج من تحت وطاه هذه الموازين شباب يعيش في اوحال العزبه والغطرسه وما اكثرهم نراهم في الشوارع والاسواق يعيشون حاله هستيريه من الغرسه والاعجاب بالنفس يصاحب ذلك كبرا واحتقارا للاخرين ايها شباب المؤمنون اليس التربيه كثيرين من المسلمين اليوم انما هي تربيه الى المظاهر والاهتمام بها اكثر من الاهتمام بالدين نعم كثيرا من شباب المسلمين اليوم لا يكتر الا في السياره الفارهه واللباس المميز والمظاهر الفارغه والهواتف الجواله ووضع هذه ال... ووضع هذه الاجهزه في جيبه امام الناس هذا اكثر ما يسيطر على عقلهم انه مع الاسف الشديد كثيرا من اولياء الامور لا يفهمون من مسؤوليتهم تجاه ابنائهم وبناتهم الا التغذيه واللباس كان البيوت صارت احواشا لتعريض البشر وتسمين الشباب والحق أيها الإخوة أن أكثر الشباب الواقعين اليوم في المقدرات وأوكار الربيلة ممن هم عالة على المجتمع كله إنما نشأوا إحدى نشأتين إن كانت لهم عشر النشأة الأولى نشأة الطرف الزائد والدلال الممقود والنشأة الثانية نشأة الحرمان والكبس والطبيق أخي ولي الأمر ألا ترى معي أن كثيرا من الجيل الجديد ليس عنده قدره ابدا على تحمل المسؤوليه افنستغرب بعد ذلك ان يصير هؤلاء الذين يجهلون ابجدياك المسؤوليه ويجهلون ابجديات الدين الاسلامي افنستغرب ان يصير هؤلاء صيدا سهلا لدعايات الرذيله واوكار المخدرات اخي ولي الامر هل تظن ان الذي لا يعرف اي شيء عن صحبه ابنائه ولا مع من يذهب ابنه وبنته ولا مع من يجيء ويسافر ايضا هل تظن ان هذا هذا ولي الامر قد ادى واجبه وسلم من المؤاخذه اخي ولي الامر هل انت من لا يعرف موقع مدرسه ابنه ولا المستوى الذي يدرس فيه ولا مستواه الدراسي ربما الحث عليك مدير المدرسه لتحضر ولو مره في السنه وكرر الطلب وانت تتهرب من الاجازه وانت لا تقصر في دمع الدنيا ان هذا الاهمال قد تكون نتيجته تدرجا في السلوك في سبيل الخيطان وفشلا دراسيا وانغماسا في سلك الشر والفساد والمخدرات والبلاء والنهايه ادمان مخدوم بماساه لا يمكن معها استدراكه ولا تصحيحه ايها الاخوه المؤمنون لا بد ان نقتنع تماما ان البيت المسلم هو النواة الاولى لتصحيح وضع الشباب المسلم اليوم هل يظن ولي الامر ان وجوده في بيته او التلفزيون البعيد عن الرقيب مطلقا وهذا هو الغالب هل يظن ان هذا الامر ليس له علاقه ابدا بفلوق ابنه بل وسقه الدراسي بل ربما سقوطه في وسط المخدرات هل نعلم او لا نعلم ان كثيرا من الشباب الذين سقطوا في مهاوي الرذيله ومهاوي المخدرات انما كان بدايه سقوطهم نظره محرمه لقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذه النظره بالنسبه للشباب فقال لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو شاب صغير يا علي لا تصبع النظره نظره فان لك الاولى وليست لك الاخيره روىه السجمي عن بريده رضي الله عنه وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاه نظر الفجاه ليس نظر الساعات الطوال امام هذه الاجهزه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري هذا كله في زمن من؟ زمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو زمن الفضيلة وجيل القدوة فكيف بنا اليوم؟ مع كثرة الفتن واستفحال فتنة النساء خاصة هل تعلم يا أخي المسلم أن أكثر الأجواء المحرمة التي يحقق من خلالها الشباب المنحرث غريزته الجنسية إنما هي أجراء مليئة بالملكرات العظيمة على شك أنواعها أجراء الفائسة يا عباد الله غالبا لا تنفت عن المخدرات ولا المشترات فربما كان الشعب المدمن في بدايته غير راغب في المخدرات لكنها كانت وسيلته كانت وسيلته في يوم الخدرات من متطلبات الفواحش في ططوس أهل الفساد أخي ولي الأمر اقولها لك بالصراحه وصراحه متناهيه راك ودك انت قبل ابنائك لان تغض بصرك وتحصره من الشرع انك اصل حديد لم تستطيع الخلاص من تبعات هذه المسؤوليه الا اذا كنت انت قدوه لمن تعول فليس من الصحيح ان تامر ابنك بترك محرا انت واسع فيه او في مثله او في اشد منه يا ترى كيف سيكون موقف الابن الذي يقول له ابوه اياك واستسين والابن يعرف مثلا ان اباه تارك للصلوات او بعضها او ياكل الربا وربما كان الاب هو يدخن ايضا ماذا لو قارن هذا الابن بين معصيه التدخين وبين جريمه الربا او جريمه ترك الصلاه كيف ستكون المعادله كيف تكون المعادله في ذهن هذا الشاب لا شك انها معادله صعبه والدواجيه مرصوده لا يغني عنها قضول نصح ولا سماع توجيه اسال الله جل جلاله ان يهدي الجميع لما يحبه ويرضاه انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله الحمد لله القائل المال والفنون زينه الحياه الدنيا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانه مما لا شك فيه ان الابناء شيء يحرق على وجوده اكثر الناس فمنذ ان يتزوج الرجل فمنذ أن يتزوج الرجل وهو ينتظر وزوجه الوجه الجديد هذا أمر فطري قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والذنين الآية ولكن الجهل كل الجهل تخطي عنك ولكن الجهل كل الجهل إذا وقف الوالدان في التذكير عند حدود وجود الولد فقط الواقع يقول وهو لا يجامل ان كثيرا من الآباء نظرتهم الى مساله الاولاد والعناقه بهم وتربيتهم والانفاق عليهم انما هي نظره دنيويه بحته فالاب مثلا لا يفكر في مساله الاجر عند الله ولا الهدف الذي من اجله يسعى المسلم الى الولد الهموم الكثيره تجاه الابناء مع بدايه الولاده الى مرحله الشباب كلها او اغلبها هموم لو فكرنا فيها لوجدنا اكثرها لا يرجع على الولد بالفائده التي من اجلها شرع الله الزواج وشرع اتساب الاولاد اخي ولي الامر اظنك تتفق معي ان الشباب اليوم يتعرض لفتنه امياء لم يسبق لها مثيل فتنه مغريه مقروئه ومسموعه ومرئيه ومعاشه على جميع المستويات مع تفنن المفسدين في الاخراج بالصوره والمشهد والموسيقى والاسلوب واعظم ذلك الاغراء اعظم ذلك الاغراء للشباب انما يكون باللحوم الحيه النساء من خلال تبرج المراه تبرج النساء وازيائهم ومشيهم وصوتهم وغناءهم وظهور صورهم في اكثر الاشياء الا ترى اخي الكريم ان كره المراه الجميله ربما ظهرت على دعايات اطار السيارات وعلى ادوات زينه السيارات من الذي يتعامل مع الاطار ومن الذي يستري أدوات حينة السيارات أليسهم الشباب ألا ترى معي أن أكثر أنواع صابوه مثلا فيها صور طاضحة للنساء ماذا يعني هذا أتظن أن الأمر فهل فهذه الصور لا تؤثر في القلب إنها في الحقيقة فتنة وأي فتنة لا يدرك خطرها إلا من كان له قلب واع وإيمان بالله راسح إن الشاب المراهق لديه طاقه عظيمه وقويه لا بد له من استغلالها وانت اخي الكريم خذ هذه يغلي الامر تملك توجيه هذه الطاقه لو كنت صادقا مع الله لو جاهدت نفسك وغلبت هواك وبذلت وسعك في ذلك الا ترى ان كثيرا من الشباب اليوم مثلا يستغرق وقته وجهده وتفكيره فيما يسمونه بالفن فمعظم وقته رائع بين جريدة ومجلة وكتاب ناجم وقصة ومسلسل وفيلم أغفت إلى هذا الجهد والوقت المبدولين في شراء أشروطة الفيديو وتبادلها والمناقشات حولها مع شلة الفساد ومتى ما تمكن هؤلاء السباب من الرقص والغناء فعلوا والله ولكن المجتمع لم يقبل إلى هذه الساعة مثل هذه الاشياء علنا نعم ايها الاخ لكن المجتمع المجتمعات التي قبلت صار الرقص والبلاء في الشوارع ونحن نرى احيانا بعض المظاهر لكنها لا زالت ولله الحمد قليله ما دام الايمان موجودا في قلوب اولياء الامور هل تعلم اخي ولي الامر ان كثيرا من شبابنا يسيطر عليه التفكير في النساء تعلم او لا تعلم خياله مملوء بصور النساء أكثر وقته أمام التلفاز لماذا؟ يبحث عن ماذا أمام التلفزيون يبحث عن بوانيش علمية عن سماع الأخبر اسأله عن أي مشكلة سياسية مثلا والله لا يعرف شيئا إننا فقط يريد الصور يريد أن يرى صورة تطفئ شيئا من غريزته التي لم ترور بالإيمان أقول أيها الإخوة كثيرا من سباب المسلمين اليوم يسيطر على أذنانه وخيالاته صور النساء فتجد أكثر وقته أمام التلفاز والفيديو غرفته سيارته مملوءه ثاني المدلل المملوءه بصور النساء احسن الاصوات عنده صوت فلانه المغنيه احسن والله عنده من صوت القران واذا ركبت سيارته فانه يسير يتجه مباشره هكذا وبلا تردد الى اماكن تجمع النساء كالاسواق ومدارس البنات وكليات البنات الى اخره وهذه بعض الأمثلة فيا ترى كيف تمكنت هذه الأشياء من هؤلاء الشباب حتى سيطرت عليهم هذه السيطرة فصاروا أسرى لهذه الاهتمامات ألا تستفق معي أخي ولي الأمر أن السبب الأول هو البيت هو ترك الحبر على الغارب هو قلو القلوب من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل ومن الخوف من عقاب الله يا سره كيف يصدق كيف نصدق ايها الاخوه ان هؤلاء الشباب المنهمكون في التفاهات والمحرمات ان ناسونا للصلوات ولما اوجب الله كيف نصدق ان هؤلاء مقتنعون فعلا بانهم مخلوقون من اجل عباده الله اين الهويه الاسلاميه اين اثر العيش في بيت مسلم وسحفه ابوين مسلمين أخي ولي الأمر إليك هذه الرسائل العاجله والوصايا المختصره أولا جاهد نفسك على الاستقامه وطهر نفسك وأسرتك وبيتك من اوساخ المعاصي وزرم الذنوب فانه من يثقل الله يجعل له مخرجا ثانيا عود نفسك وأولادك على اقتفاء اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء في عبادتك وكلامك وسلوكك وترضيتك وتعاملك مع أهلك وأولادك ومع الناس ثالثا أكثر من الدعاء بأن يطلح الله ذريك فإن هذا هو ذأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأخبر سبحانه أن من دعاء عباد الرحمن قولهم ويقول واصرا سبحانه وتعالى ان من دعاء عباد الرحمن قولهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمستقيمين اماما رابعا تعلم انه لا يمكن التاثير على الابناء الا من خلال القدوة اولا خامسا اذا واجهتك مشكله مع احد ابنائك فعليك بسؤال اهل العلم الشرعي والذين من خلفيه الاسلاميه فقد يكون ارشادهم بعد الله سببا في صلاح امرك وامر ابنائك سادسا حاول ان تعلم او ان تتعلم انت التربيه الصحيحه من خلال الكتاب والشريعه الاسلاميه وكلام اهل العلم لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كيف تربي ابنائك وانت لم تتعلم كيف تربيهم سابعا إذا رأيت رجلا قد وفقه الله إلى تربية أولاده تربية صالحة فلا حرج أن تستفيد منه وتقتدي به وتستشيره في أمره حتى يمن الله عز وجل عليك بما من به عليك ثانيا حاول أن تتذكر وأنت صغير وأنت شاب تذكر أخطائك وحاول أن تجنب أولادك هذه الأخطاء تاسعا إياك إياك أن يملي عليك الشيطان ألعوبة من ألعابه فيقول لك الهداية بيد الله والذي أصلح غيرهم يصلحهم فإن هذا الكلام لا يصلح أبدا إلا بعد أن يبدل الإنسان جهده واستطاعته أما أن يقال هذا والأب لم يفعل شيئا في هذا نشك إجابة تشابه إجابة الكسالة وهي لا تغني شيئا وأخيرا أقول لك أيها الأب المسلم يا ولي الامر انه ليس لك ابدا حق الدفاع عن نفسك وانت لم تجرذ ولم تحاول واستدرك الان ما دام الامر لم يسقط من يدك بعد لا بد يا اخي الكريم ان تعاهد الله جل جلاله على استئناف حياه اسلاميه جديده نقيه من الفساد بجميع انواعه لا سيما الفساد المبثوثه من وسائل الاعلام من قنوات فضائيه وغير فضائيه نعم قد يواجهك الصعوبه نعم سيواجهك الصعوبه عند عزمتك على تغيير وضعك واستقامتك لكن اعلم ان هذا هو مهر الجنه وقد حطت المكاره والنار حطت بالشهوات الا تحب يا اخي المسلم المسدد باذن الله ان تكون من الطائفه الصالحه المؤمنه الناجيه التي قال الله عنها اولئك لهم عقب الدار شناسع ادني يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قره اعين واجعلنا للمستقيمين اماما اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا اللهم اجعلنا قدوه لهم اللهم اجعلنا قدوه لهم اللهم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين